কদশা কে রায় সুফী পদ্ম নদী তাল মুখালি অতী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 أشكو إلى الله كما قد شكى أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي أشكو إلى الله كما قد شكى أولاد يعقوب إلى يوسف روى انت الذي